غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسير والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان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 الحمد Rabbi rabbil alameen Ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawiddin Iyake na'budu wa Iyake nasta'in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 Ja roogetil Arbo, et pole maa, ja pole maa. Jah, ma ei tea, et sa hingid, وَبَْ يَعْمَلمِدْ قَالَ ذَروَةٍ قَرًا يَرَهْ وَبَْ يَعْمَلْمِذ قَالَ ذَروَدٍِ شَرْو يَرهم